ثباتا ثباتا ثباتا ثبات في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثبات ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تغامه يعجون من فضل الله حتى ما ينالون تمحى صل الله وعيل بحبر الله كانت سما فكل مضى نحو الحياض وهامى يرجون من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعيل بحبر الله كانت سما فكل مضى نحو الحياض وهامى ثباتا ثبات في الجهاد أماما كل أحزاب الظلان دوامة رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ثبات ثبات في الجهاد أماما على كل أحزاب الظلان دوامة رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ترهم من العلي يطاروه يا ما إلى جنة الفردوس شد الزماما وقد أسرجوا خين المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراموا إلى العليا يا ما.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 ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الإله الأنام صو على الكفار نارا دراما لنقيد في صفر الحروب انتقاما ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الإله الأنام ثبات في الجهاد أماما على كل أحزاب الظلام دواما رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامل ثبات ثبات في الجهاد أماما على كل أحزاب الظلام دواما رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامل ثباتا ثباتا